أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا نستعين وقال الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم أمسى وعلى المخيبين وعلى المخيبين الثاني وبن أدلتهم على مكار الحصن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان انه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الاشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق اذ يكون مره ممدوحا عليه واخرى مذموما عليه اذا كان فيه ضرر كبير وكذلك الكذب بالعقل يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالبرد والقيام والقعود ونحوها مما يختلف فسنه وبحق كان الكلام في الدرس الماضي في بيان أدلة الأشعرين على غطلان كون, القبح، كون الحسن والقبح من الأمور العقلية ذكرنا بالأمس الدليل الأول على كون الحسن والقبح ليس من الأمور العقلية كما يقول الحسن الدليل الثاني الدليل الثاني للاشعري ان يقول هكذا لو كان الحسن والقبح عقليين شبيه بالامس لما اختلف حسب الوجوه والاعتبارات اذا نظرنا الى الحسن والقبح نجد أنهما يختلفان بحسب الوجوه والاعتبارات فقد يكون الحسن مرة حسنا وأخرى قبيحا بحسب اختلاف الوجوه والاعتبارات وهذا يعني أنهما ليس عقليا إذ لو كان عقليا لم اختلفا ولكننا نجد أنهما يختلفان هذا يعني أنهما ليس عقليا فمثلا الأشعر يقول إذا جئنا إذا جئنا إلى الطب الطب مرة يكون حسن واخرى يكون قبيح مرة يكون ممدوح واخرى يكون مذموم فاذا كان الصدق فيه هلاك مؤمن يكون مذموما يكون قبيحا اذا كان الصدق فيه نزاع عائلي بين زوجين يكون قبيحا نعم إذا كانت الصدق مصلحه يكون فت فإذا الصدق يختلف حسب الوجوه والاعتبارات وهكذا في الكذب، وهكذا في الضرب وهكذا في القعود وهكذا إلى اخره فما دلنا الفتن أو القبح يختلف حسب الوجوه والاعتبارات هذه انهما ليس من الأمور العقلية لماذا؟ لان الامور العقليه لا تحتلب حسب الوجود الاعتباري هذا هو الدليل الثاني للاشعر على إثبات قوله شرعيا وليس عقليا شرعيا عقل وليس عقليا فلدينا نقول حاصل نحن قلنا الحسن والقبح أثناء يبناه الحسن والذاتي الحسن والقبح الأرضي يعني, يعني ما لا يكون علة تاما ولا يكون مكتبيا وعرفنا هذه الأقسام الثلاثة قلنا الحسن والقبح الذاتي ما يكون علة للحسن أو القبح ولا يختلف بحسن والاعتبارات كالعلم حسن دائما كالعلم حسن دائما وكالظل والجهل فبيحان فالحسن والقبح الذاتي لا يختلف بحسب الوجود والاعتبارات أما الحسن والقبح القسم الثاني العراضي هذا يختلف حسب الوجود والاعتبارات وما استنعنا بتعظيم هل يكون تعظيم غيق لي ونفسه حسن لكن هل يكون هناك مانع يمنع من كونه حسناً ويحوله إلى قبيح مثل إذا كان في تعظيم الطبيح في تعظيم المؤمن إذا كان هنا إهانة لمعارضة وعندنا قسم الثالث ما لا يكون علا ثامث ولا مقتضيا في الحسن والقوش وإنما ويكون حسنا وإذا صدق عليه عنوان القوش يكون قبيح وكذلك كما قال لنا وعرأت القي... لا اسم الأول يعني في الحسن والقبح الذاتي صحيح والذاتي لا يختلف بحسب أما الثاني ما فيه اقتضاء هذا يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات ايها الأشعر جليلك هذا فيه خوفهم كم ذاتي والمثال الذي ذكره على بطلان كون الحسن والقبح عقليين ليس مرتبطا بالحسن والقبح الذاتي انما من قسم الحسن والقبح عربي على بطلان ما نقول استدل بمثال من الحسن والقبح الذاتي وثبت انه يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات نحن نتفق معك أما نزاعنا في وادي نزاعنا في قسم ودليلك انت في قسم اخر نزاعنا في الحسن والقبح بمعنى يفعل او لا يفعل في القسم الاول في الحسن والقرات وليس العربي ولا القسم الثالثه انت اختلفت معنا في الداخل لكن مثلت لنا بالعربي فهذا خلط في الزهار إذن الدليل أنه لا يكون مدعو الى إلى هنا ذكر المصنف دليلين للأشعرين الأول والثاني ورد كلا الدليلين قالوا أيها المصنف أنتم العدلين أنتم العدلين عندكم أدلة على كون الحسن والقبح عقليه المصنف يقول نعم عندنا ادله فاذا من الان شروع في ذكر ادله العدليه على إثبات ان الحسن والقبح من الامور العقليه وليس الشرعيه كما قال الدليل الاول الدليل الأول على كون الحسن والقبح من الأمور العقلية نقول هكذا حتى لو لم يحكم الشارع حتى لو لم يحكم الشارع بأن الشارع بأن بالحسن أفضل بالحسن والطبح نقول فكل عاقل فكل عاقل وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع أو دين من الأديان كل عاقل يحكم بهم حتى لو فرضنا أن الشارع يحكم فكل عاقل وان لم يصد متدينا بالدين هذا العاقل بما هو عاقل لا بما هو ملتزم بدين بشريعه بما هو عاقل يحكم بالحسن والحسن. يحكم الحسن والقبح حتى مع فرض أن حتى مع فرض ان الشارع لم يحكم بالحسن والقربح دليل واضح الدليل واضح لو جئنا إلى كل عقل وسألنا ما رأيك في العدل حصلنا القبيح هل يقول له اولا أنت متدين ملتزم بدين يقول نعم اذا ما أسألك أسأل واحد ما ملتزم بدين ما ملتزم بالشريعة أسأله أقول له هل العدل عندك كعاقل حسن يقول نعم يقول نعم وهل الظلم عندك قبيح يقول نعم فكل عاقل وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع يحكم بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح يحكم بأن من علمه بأن من علمه حسن والجهل قبيح فهذا لا يحتاج الى حكم الشارع يكفينا حكم العقلاء فالعقلاء بما هم عقلاء لا بما هم ملتزمون بشرائع دينية يحكمون بالحسن والقبح اذن الحسن والقبح امران عقليان وليس شرعيان في رده على هذا الدليل في رده على هذا الدليل يقول يقول هذا عود على بد سليلكم أي فالعدلية عود على بد أرجعتمون إلى الوراء إلى حيث بدأنا كيف يقول أيها العدلة أشكلت علي حينما مثلت في اختلاف الوجوه والاعتبارات انا أشكل عليك ايضا بما يشابه هذا ايها العزيز نحن في الاول بحثنا وقلنا ان الحسن والقبح لهما معان ثلاثه الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والحسن والقبح بمعنى الملائمه والمنافرة والحسن والقبح بمعنى الملح والذبن نزاعي تشعر أيها أي قسم في القسم الثالث أنا أستفق معك أن العقلاء أن العقلاء أن العاقلاء بما هو عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني بمعنى الكمال والنقص والملاء مول مناصرة. أنا أتفق معك في هذا أتفق معك في هذا ولكن أختلف معك في القسم الثالث في المجح والذن. ينبغي لا ينبغي يفعل أو لا يفعل هذا محل النزال ماذا هو أجل الذي يحكم به كن عاقل وإن لم يلتزم بدين يا قسم الأول والثاني ولذاعي معقل في الثالث فمن يقول أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني يحكم العقل يقول تدليل أنا أنا لا أحكم به أنا لا إلا من تقول اني لست بعقل تقبل فرق أنا من العقلاء أيضا أنا لا أحكم بالحسن والقبح بمعنى المرح والقبح لا احكم بالحسن والقبح بمعنى ينبغي او لا ينبغي لا احكم بذلك فليس كل عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى نعم كل عاقل يحكم بالحبح وان لم يلتزم بشريعه من الشرائع لكن الحسن والقبح بالمعنى الاول والثاني كماله مناب او مناف عنه ذلك طيب فاقصد الثالث وهو الخصن والقبح بمعنى هذا لا يحكم به كل عاقل وأنا من العقلاء ولا أحكم به إشكال واضح؟ إشكال الأشعاري على العدل؟ الجوة في دفع الإشكال الجوة الجوة يقود المصلح ايها الأشعاريين؟ انت اما ان تلتزم اما وإما نحن احنا الى الان ما فهم لك انت تلتزم بما انت اما ان تلتزم أيها الاشعري اما ان تلتزم إما أن تلتزم بالانكار المطلق بالحس والقمح اما ان تنكر المطلق تقول الحسن والقبح لا يكونان عقليين مطلق. أما نص ونصف تنكر مطلقاً أو تقبل مطلقاً أنت إما تقول أن العقل لا مجال له في الحكم بالحسن والقبح مطلقاً يعني شنو حتى في الأول أن العقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، فيجب أن تلتزم باللوازم. يجب أن تلتزم باللوازم. لأن شرط أن العقل يحكم بالحسن والقبح ولو بالمعنى الأول والثاني كماله نقص اذا العقل قال العلم كماله يعني شد يعني فاعل علمي من وهذا معنى بعد انه العلم كمال وان هذا المنظر الجميل ملائم للنفس حسن بهذا شنو معنى هذا القول اذا الانسان حصل العلم والعلم كمال له هذا يعني يعني عند العقل عند الحسن فانت هم تقف الحسن والقبح فيجب ان تلتزم باللوازن لانه ليس معنى حكم العقل بالكمال والنقد بالملاءمه والمنافرة ليس معنى هذا الا ان العقلاء يمدحون فعل الكمال وفعل النقص ويدمون افعل الا فانت لا تكن لا تكن بين بين اما ان تقبل بالمطلق او تنكر بالمطلق فانت ما دمت قد سلمت بان العقل يدرك, الكمال يدرك الحسن والقبح بالمعنى الاول والثاني فإذا ينبغي لك ان تسلم بالملازم ولان فاعل الكمال يمدح فاعل النقص يذم ومذكر هذا مكاذر ليس نعم نعم ان أن العقل يدرك كل مطلق لا يدرك فنحول الى إلى الذهن وتقر بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني وأن العقل يدرك هذين القسمين فلا بد أن تلتزم باللوازم لأن ليس معنى إدراك العقل للحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والمنا والمنع الا ان العقلاء يمدحون الله ويدمونته فقط ماذا ما ادري الدليل واضح إشكال الاشعر واضح الجواب على اشكالي واضح انت فيه. انت فيه. لو لم يلتزم انا <تصفيق> ما <تصفيق> يعني ممكن ان يجي يقول انا صحيح وملتزم جدا لكن فنعت من الاسترايات السابقة إذا ما كان ملتزم فكيف يقبل اذا قبل كلامهم فقد التزم بشريعتهم. الله رحمتك دليل اذا قدمت انا قول شريعه فقد التزمت بالشريعة مع الشخص غير المرتد اذا جئنا الى انسان لم يسمع بالأنبياء ولا بالشريع والقوانن وقلنا له الظلم ما رأيك فيه طبعا لك قول المثلث يقول المثلث يقول يحكم بقول خير. العادل يحكم بحسن لكن الحق أن تشفر لا تقتل النواري أما هذا رأيه نعم <تصفيق> <تصفيق> هذا ليس خلفا في الدرس الماضي كنا في الفرق بين القضايا المشهوره والضروريه قمنا ماذا ان القضايا الضروريه يحكم كل العقل اذا قدمنا اليوم ان به كل هذا يعني ان المصنف حوله من القضايا المشهوره الى القضايا الضروريه الاولي ما اعلم الواضح هذا اولاد ايه معنا اولاد في الاشكال في الدرس قال بعد واستزل العزلي قل <تصفيق> قل نا خيصة جدا في الاثنين مش رحفة نا نا نش رحفة الثاني قوي بيض حفظ. الجليل الثاني على صحة الدعاء هذا الدليل الشريف شريف زفير لو لم يكن الخبح والحصن شرعيين وكانا شرعيين كما يقول من الأشعري وكانا شرعيين وكانا شرعيين وكانا بالأكد. لو كان شرعيا لم يثبت شرعا بالمختصر المفيد هكذا لو كان الحسن والقبح شرعيا كما قال من الاشاعره نحن نقول القبح شرعا فلا بد ان يكون هنا عقلا ان يكونان لا بد ان نرجع له في ابني وعدم كونهما شرعيا ونقتلازم بيئة المفضل كونهما شرعيا وبدم كونهما شرعيا كيف هذه الملازمة صورت بطريقين تصور تصور هذه الملازمة أن نقولها فيها أن نقولها رئيس عيين فهالي الشارع لا بد أن يقمر بسرع ثم ينجح فاقله ليكون الكبح طيب طيب معانا شايحنا هذا يعني أن الشارع لا بد يفرد الفئو والعباطة مضاطا إليه يمدح. فهل؟ تقول لي ماذا هذا القيد لأن أنا العاقل من أين أعرف أن هذا الامر إذا جبت به فأنا ممدوح أسابه علي لازم الشارع يقول هذا به. وإن جئت بفعلته مثابر، وعلى الشارع ما قام حسب بالفر عقلي لا يستطيع أن يدرك المجاز حسب الفرد حتى لا فلا بد أن يأمر الشارع بفعله ويقول لي كلام زائد أيه عبدالعزيز مكمل إذا فعلته فأنت من دور لماذا لما الشيء زائد. حسب الفرد، حسب الأكثر ترجمة فأحتاج إلى قول شرعي لازم الشرعي يقول أمرتك بالفلاث وأنت متاغل عليها، ممزوح عليها إن جبت فنحتاج إلى شيء أين؟ فنحتاج إلى, إلى أمر ومجح إلى نهي وزن هذا واضح؟ هذا واضح؟ خلص سؤال سؤال الأول من أين نعرف؟ من أين نعرف؟ من أين نعرف أن الشارعات حتى يكون الفعل حسناً يجب أن يأمر ويمدح من أين نعرف في حكم العقل؟ في حكم العقل؟ في حكم العقل نعرف هذا فرجعنا إلى فرجعنا إلى الأقل مرة ثانية لا يعني من أين أعرف أن الشارع من أين أعرف أن الشارع إذا همر يجب أن يمجح وإذا أنا قمت بفعل كيف أعرف أن نوصل حسن قلنا بشيء بأن يأمر الشارع وأن يمزح فعل لأن العقل ما يدرك المدح حتى الفهم الأشعري العقل ما يدرك المدح هذا فلا بد حتى يكون الفعل حسنا يأمر الشارع قبل المدح أقول هكذا من يقول أن هذا حسن ما تمت مدح ما موجود والعقل لا يدرك المدح هذا فأحتاج إلى أمر شرعي ثم بيان يمزح بأن هذا حسن ممدوح إذا أمر ومدح يكون الفعل حسنا إذا نهى ودم يكون الفعل طبيع أما إذا أمر فقط فمن أين أعرف أن هذا حسن يعني النزاعي مع الأشعر يأني ومفي هذا الأمر نزاعي في المال، والزاع ومدح كيف أعرف أن هذا الفعل يحسن الشارع أن يعمر مثل ويقول أن تمثاظ حتى أعرف نفسه يصير واضح أنا ليحسن شوية في اتفاق فعيد لو لا واضح من هذا وارد في القرآن مثلا الشعر لا في ما عندنا إلا مواد آيات هم أم... اوامر وضعها المدح ساعات انت خلص استنى <تصفيق> خلص طيب هذا في كل الأوامر لو في بعض في بعض والبعض القليل جدا كمان وجاء مع ابوك هذا قليل بجأة جيدة جيدة كل بقى. كل لا ليس لا ليس كل باقي كل باقي كل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 هذه في احكام شمسيه لا لا نعم نعم لا <توارك> لا <Priachsen> نريد آخر. نبغى نثبت لا لا لا نريد نثبت لا لا لا لا لا قبل أن يذكر الشارع ثوابه إن تقول لأن الشارع ذكر ثوابه فهو حسن هذا قول عشقه نحن نقول حسن حتى قبل الثواب نعم شاهدوا سعيدنا نحن نقول هذا المذنب يقول هذا المذنب إذا أمر الشارع متى يكون حسناً؟ ليس بالأمر فقط حتى بالفضل المثور على قول الأشعر لأن من الأشعر يقول العاقل لا يدرك المدح والذنب فالمصنف العمي يقول إذا أقول هذه الأبارة متى يكون الشيء حسناً؟ شارع؟ أقول الشارع أمر من الحين أعرف حسن إذا ذكر معه ثوابه فحيح؟ لأن العقل لا المدح، فلا بد أن الشارع يأمر بشيء ثم يبين فضل إذا أمر وبيّن الفاضل والثواب ذاك الوقت نقول هذا حسن سؤالنا الأول سؤالنا الأول من الذي يحكم أن الشارع يجب أن يمدح من الذي يحكم هذا من يحكم, يحكم الشارع يلزم تتنصر يلزم إشكال فنقول العقل هما الذي يحكم يجب أن يمدح الشارع فرجعنا إلى حكم العقل وهذا اولا وثانيا ولنفرض على فرضك. فاربك عند وجناب السابع سلمنا ان الشارع امر وذكر الصواب قبلنا قبل انا اشهد الاعادات هذا الكلام قبلنا, بقى. قبلنا, بقى. قبلنا بقى. نقول أن الشاعر أولا يأمر ويذكر معه الثلاث فيكون حسن يعني الشارع يحسن ثم يدرك قبلنا هذا قبلنا هذا الشارع إذا فرضنا هكذا فرضنا قال إذا صليت فلك مئة حسن قبلنا هذا فالشارع أمر وذكر الثلاث هو قد سؤال من يقول من يحكم من يدرك أن كلام الشارع هذا رزق أمر الشارع قال فلي لقط في الجري هتقبل في الشارع من يقول انك فاضل في هذا الخير من يقول يقول الشارع يقول انا فاضل لازم طرف اخر غير محل النزاع يقول انا فاضل الطرف الاخر لا لو فرضنا لا المقصود الحكم الاجرافي الحكم الاجرافي لو فرضنا أن الحصل لا يثبت إلا من الشارع فلن يثبت حتى من الشارع فلا بدا أن نقولهما قيام فالصغير الأول إشكالكم احفظوه إشكالكم احفظوه يجي إشكالكم احفظوه يجي الإشكالة قال. قال. يعني هارتفين البلاثرة عليها إشكالات البلاثرة يجي إشكالات الأنها قالت ومن أجلتهم على انكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه إذا كان فيه ضرر كبير لكنه مذموما وكذلك الكذب بالعقل يكون مذموما عليه وتمجوحا عليه متى إذا كان فيه نفع كبير كالضرب أيضا والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار الجواب عن هذا الدليل وأشباه يظهر مما ذكرناه من أحسن من أمن من أمن من أمن من أمن حسن حسن لأشياء من أمن حسن لأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة كما بينا فما كان دافيا نور قطب الأول أنه لا يقع فيه اختلافا فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا ابدا وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا ابدا اي انه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح اللهم الا ينقلب الامر وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم واما ارق من اول واما ما كان عربيا فهو الذي يختلف فانه يختلف بالوجوه والاعتبارات فمثلا الصدق إذا الصدق إن دخل تحت عنوان الكذب كان ممدوحا عنوان العدل كان ممدوحا وعند دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة من القيام والقعود والضار نعم هذا نقص الثاني اشكالنا في القسم الاول والخلاف من العدليه لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتقص بالحسن أبداً أو بالقبح أبداً حتى يزعم ذلك من الإشكال. عندما العدليه يقول هذا المقدار يقولون ما كان علة انتقام يعني ما كان حسه ذاتياً هذا لا يختلف حسب تبريره الاعتبار. وقد استدل العدليه على مذهبهم بما خلافته. أنه من المعلوم ضرورة فصن الأحساء فصن الإحسان وقفى الظلم عند كل آقل من غير اعتبار شرعه يعني حتى لو لدي يتزم بشرعه فإن ذلك يدركه حتى منكر كل الشرع هذا الدليل الأشعر أشكل وأجيب هذا إشكال وأجيب عنه إشكال من الأشعر على العدل لأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى المناء والمنافره صحيح أو بمعنى الكمال والنقص هذا هو الذي يحكم به كل عاقل ونزاعنا معاقم في الثالث وهو مسلم لا نزاع فيه وأما بالمعنى المتنازع يا معنى المعنى الثالث مدحودا فيه فإنا لا نسلم أشعر يقول جزم العقلاء به نعم بعض العقلاء يمكن كلهم لا ونحن نقول يقول. ونحن نقول إن من يدعي ضرورة وقلنا لكم بين خيارين إن ما تنكروا أو تتلبوا إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحثم الإحسان وقبح الظلم يدعي هذه ملازمة. ملازمة يدعي ضرورة ماذا؟ يدعي مدحهم لفاعد الإحسان ودمهم لفاعل الظلم ولا شك في ان هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان عجيب لماذا لتواتره من جميع جميع الناس ومنكره ايها الاشاعره مكابر نعم انكر انكار مطلق ان العقل يدرك حتى بمعنى الكمال ومعنى النقص والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العادل كمال للعادل ومنائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقاء النوع الإنساني وشعورهم بنقص الظلم ومناثرته لإصلحة النوع الإنساني وبقائه فإما أن تذكروا بالمصلح أو تسلموا فلابد أن تقروا بالمناسبة والملازمة هي أن العاقل إذا أدرك الكمال والملاءمة هذا الإدراس يقتضي الهدف صحيح. الرابع واستدل العذبية أيضا بأن القسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع فهما لا يثبتان أصلا يعني ماذا حتى من طريق الشارع وقد طوروا وقد طور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي هذا التصوير الأول إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا بقيل يؤمر ويمدح إلا إذا مدح مع ذلك يعني شنو مع ذلك مع الأمر يعني. إلا إذا مدح مع ذلك يعني مع الأمر الفائل عليه وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفائل عليه قلت آمن الأول ومن علّك إن أنه يجب أن يمدح الشارع فاعلا المأمور به ويدم الشارع فاعلا المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا أقلا فتوقف قص فأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب هذا أول فثانية. ثم لو ثبت أن الشارع مدح سيدنا الجليل سيدنا اللوث لا قبلنا بهذا ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به ودم فاعل المنهي عنه ثم سلمنا بهذا والمفروض أن مدح الشارع شنو معنى شنو معنى مدح الشارع ثبابه وذمه عقابه وهذا معنى بعض فمن أين نعرف أن الشارع صادق؟ طالع له لا، وينعرف في مذع وذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح، عقلا يستحيل عليه على الشارع لأن الشارع منذف معصوم لكن من يقول أن الشارع معصوم العقل يحكم بذلك. فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا هذا هو التصوير الأول لهذه الملغمة العبارة واضحة وصلى الله على محمد وآله الطالب